121. سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه 122. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب دين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين قَوْمٌ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ فيرينَ وَمُ فيرينَ وَأَن زَلَمَعَغُم الكتابَ بِالحَ وَأَن زَلَمَ عَغُم الكتابَ فيِحَِاح قُمَبَين النَّس فيِي مَ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَحَكَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأُولَئِكَ هُمُ سِبِ اذْنَهُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَم حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يأتي إِنَّ مَثَلَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ نَسُوا۟ بُشَارَى ٱلْبَأْسَا وَٱضْرِبُوا۟ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ 114. ألا إن نصر الله قريب 115. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم